بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا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 بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن مجين كفاو رسول من الله يتله صحفا مطهرا فيها كتب قيم وَمَا تَفَرَّقَ الْمُدْرِكُونَ أُولَئِكَ كِتَابٌ إِلَى الْأَمْنِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب في نار جهنم خالدين فيها أولئك